شبه لا اله الا الله وعده لا شريك لنه. ليس معه اله غيره. خلق كل شيء مقدره دكتورا. وخلق الانسان وعلمه البيان. وجعله موضع عنايته ومنه رحمته فانه خلقهم لعبادته قال الله تعالى وما خلقنا الجن والانثى الا ليعبدون احمده سبحانه على أن أصدغ علينا نعنه ظاهرة وضاطنة وأمرنا بالتذكري في آياته والتذكري لآلائه حتى نعلم قدرها سنقوم بشكرها وسبحانه من رب كريم ومنعم عظيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالمنوج الواضح والشريعة العادلة الكاملة والحق البين الذي لا عوج فيه ولا غموض ولا التوى ثم أمروا أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزلل إليهم ولا يتفكرون صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرة فالحاملات أكرا فالجاريات يسرا فالمكسما في أمره إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحدوث إنكم لفي قول مختلف يطفق عنه من أذك الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين لومهم على النار يفتنون بوضوا فتنةكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذه آيات كريمة من أول صورة الزارية وهي سورة النكتية وسورة النكتية كلها تهمن دائما واضع الدعوة الى الايمان الى الايمان بالله وتوحيده ملاهية وارتوبية ولكن imani bilquran alazim wa anna bilaq Allah almulazzam ala abdihi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam li yunzir bihimna wa li yukhrijahum bi nidl qathi ila alnur wal iman وبأنه الرسول المبعوث من عند الله لداية للناس ورحمة للعالمين والإيمان بالبعض والمعادي واليوم الآخر وما فيه من حشر وصراط وميزان وفصل بالقضاء بين يدي أهجم الحاكمين وفعض تتطاير على الناس سآخذ كتابه بأمينه وآخذ كتابه شيماده من وراء ظهره فمن اوتي كتابه غم بلى ديني فسوف يحاسب عذابا يسير وينقلب الى اهله مسرورا وان من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدر الضبوره ويسرى زائرا والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل هذه هي أركان الإيمان التي تبعو إليها صور القرآن المكية التي ندرت المكي ومها تحمل ثابعا من العقائب الإيمانية وأن الإيمان هو الأساس الذي لا قيمة للسلوك ولا للعمل بدونه فإنه الأساس الأول والأصل النجين الذي لا بد منه لجيه. كل الأعمال صالحة مقبولة عند الله عز وجل غير الأعمال الكفار وما وكن لها ولا قيم لها فلن ترى يوم القيامة هباء منثورا لهم بها كسواد بضيع لا حسده حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عندهم فوفاه عسابه والله سريع العساب يقصد الله عز وجل في أول هذه السورة مع بعض أشياء من مظاهر الخلق ومن صور الوجود وصور الوجود كثيرة وألوانه متعددة ولكن ضعبها أكبر من بعض ولكن ضعبها أكثر نفعا من بعض فهذا يقسم الله عز وجل لما يشاء من خلقه لنُعلم عباده ما في هذه الأشياء من نفعٍ عظيم وما فيها من دلالةٍ واضحة على عظيم كذرته ومالغ حكمته وجسيل نعمته يُعسم هنا ربنا عز وجل بالباليات برمض والحاملات وقرا والجاليات يسرا والمقسمات أمرض هذه أربعة أقسام يقسل الله عز وجل بهن ولله سبحانه أن يقسل بما يشاكم من خلقه لأنه هو رب الخلق يخلق ما يشاء ويكترق وهو يقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تناها ويقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجنى ويقسم بالقيامة ويقسم بالسماء ويقسم بالضحى والليل إذا سجع ويقسم بلا تبصرون وما لا تبصرون ويقسم بنواقع المجهود يقسم بذلك كله لأنه هو رب ذلك كله فلو أن يقسم بلا يشاء من تلك المخلوقات طبيها على عظم شأنها وكثير فوائدها وعظيم مصالحها ولكن ليس لمخلوق أن يقصن بمخلوق ليس لك أنت أيها المخلوق أن يقصن بنخلوق مثلك مهما كان شأنه ومهما على فتره فالكثم لا يكون إلا بالله عز وجه باسم من أسمائه الأسنى أو بثقة المنصفاته العليا وأن فلا يجوز له أن يقسم بمخلوق لا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالعرش ولا بالدين نفي ولا في الامان نفي ولا في عهدي ولا بتربه ولا لوالدي ولا بالاب وعهد من حذا بغير الله فقد كبر واشرك ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفاً سليحلق بالله أو ليضعه ليس لك أن تقصن بمخلوق ولا أن تقصن على الله بمخلوق ولا أن تقول لله بحق فلان أو بجاه فلان أو بمنزلة فلان فإنه إذا كان ذا ومنزله فليست لك أنت إلا ما هي له هو يسيبه الله ويكرمه الله بما له من منزلة وجاء ولكن ما دخلك أنت من البنان أو من البنان وليس لقعد حق على الله فلا يجود أن تكون بحق البنان فإنه لا حق لمخلوق معنى الخالق يقسم ربنا عز وجل بالذاريات الذروة وقد أجمع المفسرون تقريبا على أن المرادة بالذاريات هنا هي الريح لأنها تظهر الأشياء من أجربة او ورق او رماد تدفرقها وتجددها لان معنى الذروه التفريق فرياح هي الرياح تفرق هي تفرق الاشياء وتثيرها وتحملها الى مكان فهي. فلماذا يقسم ربنا الريح؟ ان الريح التي قبل نفكر فيها وقبل نشعر بها ان تأثر لنا على بال هي من اعظم مخلوقات الله. وهي من اكبر جند الله. هذه الرياح التي ما هدى عنها لأي حي على الارض. فانك اذا انقطع عنك النفس ثلاثة دقائق خرجت روحك وصلت في عداد الموتى الرياح لا يستمي عنها حيّة على وضي الأرض ولا في نجة البعض وإن أتماك في بخولها تتنفس وكل مخلوق من الحيوانات على دار الأرض يتنفذ بل إن النبات يتنفذ فكل ما على الأرض من حيوان ونبات هو محدود إلى الهواء الذي يتنفذ والريح هي التي يرسلها الله فتعمل السحاب ونؤلف القيلة ثم يجعله الله ركابا بعضه فانقضى فترى الوثق يخرج من خلاله والوثق يعني المفر والله الذي يرسل الرياحة فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعله كثفا فترى الوزق يخرج من خلاله تكلع الأجناء وتكلع ثقوف الملازم وتهيد وتعرى وتدخل مياهو في الشوارع وتصدق الفياضانات الغارقة الذي تبرق مئات القرى وآلاف مدارع. وتستم بحايا كثيرة. آلية بيه التي لا نأبه لا يرسل الله أحيانا عقابا ونذيرا بعبادك. كي يخافوه ويتقوه. ويرسلها أحيانا من جنسل. لنسلوا بها من يشاء من عبادك. لقد نفسر نبيكم صلى الله عليه وسلم في غدوة الاحذان بالريح. الذي ارسل الله على خيام المشركين. فاقتلعتها. وكفأت قدوره. وكان لها صفير مرد. حتى قدث الله في قلوبهم الرعب. فجلوا من ليلتهم عن المدينة راجعين من خيبة إلى مكة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الريح لذلك سخرها الله لسليمان ابن داود عليه بالسلام ولسليمان الريح غدوه شهر ورهوه شهر ولسليمان سخره الله الريح وجري بألمه رخاء حيث أصاد ولت الريح جند سليمان الذي سخرها الله له. سريح جند من جنود الله. مرسل هذا الرحمة نره. وبالعذاب نره. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هفت الريح. قال اللهم إنا نسألك خيرها. وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَنَعَوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ بل كان صلوات الله وسلامه عليه إذا هدت الريح تغير لونه انفقع لونه ويسأل لماذا؟ يا رسول الله تسألوا عائشة رضي الله عنها ما لي أراك يا رسول الله هكذا ويعدد ربيح فيقول لها يا عائشة وما يؤمنني لعلها كريح قوم عاد لعلها كريح قوم عاد وقد كانت عاد جمع رأوا عارضا في السماء أي سحابة قالوا هذا عارض منترنا وكانوا في حاجة إلى المطر فستطهطت أرضهم وانشعرت نزارعهم وهلكت نواشيهم فستبشروا حين رأوا ذلك العارض في السماء فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به فيها عذاب أليم تدبر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المنربون أنا هبت ليه فتر ذكر الله وحدتك خيفت به خوف من الله وحدت في قلبي الخوف والوجل لم نلن امنا ابدا ان اكون ريحا عابره الريح هي الذي تلقى من تحمل بين الذكر إلى الأنزة لأم نداد هو أرضا مركب من نكر وأنزة لأن الله خلق الأشياء كلها من من نكر وأنزة فتعمل الريح بأمر الله خلايا الزكورة ونلتح بها خلايا الأنوثة فتغصب بإذن الله. هذا الأعظم الريح. والريح هي الأرض اللي كانت تسير الفنجة في البحر. قبل أن يخترع الإنسان البخار والطاقة البخارية أو الطاقة الكهربية أو كانت الريح هي التي يسخرها الله تتجري السفن في البحار بأمر الله بواسطة الريح بواسطة الريح وحدها كانت تجري السفن في البحار هذا هو شأن الريح ومنازر الريح ونصالح الريح فأي أستاذ بعد هذا أن يقسم الله بالريح. لا. لا علم. يقسم الله بالريح لأنها من أعظم. بل هي أعظم ما خلق الله من منافعة ومصالح سكرها العباة. مرداريات دروة هم يقسم ربنا بعد ذلك بالحاملة في مقرد يا سفر تجري بالبحار تحمل الفضائح بريح طيب. وجرين بهم بريح طيبة. كتاريخ عاصم. وجرهم الموت من كل مكان. وظلوا انهم احيط بهم. دعوا الله مخلصين له الدين. فان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحظ قل من ينجيكم من ظلمات البر والصح تدعونه تطرعا وخفية لئذ أنجانا من آذير لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كر ثم أنتم تشركون هذه الحاملات وقترد السبب تحمل البضائع وتحمل النفس ومن كل البضائع فيها من دلد إلى دلد ومن أراد أن يعرف قدر هذه النعمة من أراد أن يعرف عضر نفس هذه النعمة بالفلك الذي تنخره في القعر. فليقف على شاطئ. يقف على ميناء من تلك المواني. ويرتب الضواخر قادمة الى الميناء. فلن ماذا حملت تلك المواني. من نافع على بصائح. وقد علم الله أن هناك بحاراً تقصد بين الأمة والشعوب وله لابد لهذه الأمة من أنك تبادل المناطع والمسائح فترسل كل أمة ما تخرجه وأرجوها إلى الأمة الأخرى ثم تأخذ منها كذلك ما تخرجه وأرجوها فلا قلنا للناس وهذا امتنى الله علينا بالسفن امتنى علينا وله الجوار المنشآت في البعركة الأعلى وله له وعدة لأنه الذي علمنا صنعة الفن حين علم أبان نوحا عليه السلام أن يصنع الفن فتعلم أبنائه منه صنعة الفن فالله هو رب الفن وخالق فلك وهو معلمنا كيف نسمع الفلك هل هذا كانت الفلك نعمة بالنعم الله تنوانك وتعالى ولهذا يجعل وضعه من آياته فيقول والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستغنوا منه حلية تذبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتتقوا من فضله ولعلكم تشكروه نعم كبيرة عظيمة لكن الناس لا يقدرونها قدرها وقليل من عبادي الشكور القسم الثالث بالجاريات اليسرى. هي النجوم والجوان. يجري في هذا الفضاء الواسع بأمر الله عز وجل بكل مجمن نظاره. بكل مجمن فلكه. الذي لا يتتحذع عنه قيبة قبلة. وانك يتانك سائر النجوم في مجاريها وفي افلاكها لكي تسبح بحمد ربها وكيف تكون مسخرة في الامر لها مدار ولها مشرق ولها مغرب ولكل نجم مدار خاص وله سرعة خاصة ولا هم شكله الخاص ولا هم تجري تجريا سهلا لا سعوبة فيك لأنها تجري في الله تجري منقادة مدعنة لأن الله الذي سخرها ويراها من فوقنا إذا اطلعت على كتاب من كتب الفرد وقرأت لا يحتوي بالاوصاف لتلك النجوم ولا التي بيننا وبينها ولا اعقاب التي بين بعضها رضع باختلاف الحجوم والاشكال والاضواء تقدي من ذلك العجب فسبح فوقا الى يا رب الله هذا يقسم الله بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لكثم لو تعلمون عظيم هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ففصلنا الآيات لقوم يعلمون السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساكر إنا زينا السماء الدنيا بزينة من الكواكب وحفا من كل شيطان وارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقربون من كل جانب فحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطفا خطفة فأتبعه شهاب هذه جون بن دود وكبي الله الزينه للسماء الدنيا جعلها جواهر مرصعه على سطح ما سجعلها خدن وعلامات يهتدي بها في ظلمات الليل الدجي ثوم كان في بكن او في بحر. ثم جعلها رجوماً للشياطين إذا هي أرادت أن تسكرق الوحي من السماء ورسلت عليها الشوم فتقفتها وقلقتها هي الجاريات يسراً فالمكسماة أمراً هي الملائك تقسم الأمور ونوزعها بإذن ربها فهم جد أذن يوكلهم بتدبير أمور وجعل لكل شيء ملكا يقوم عليه ويقوم على توسيه وعلى حراسته وعلى تنظيمه فلليح ملك وللسحاب ملك وللنطر ملك وإن جمال ملك وإن محال ملك ولكل شيء مما خلق الله ملائكة يفعلون ما يأمرهم به الله من تدبيرات مختلفة فهم المكثمات أمرا وهنا المدبرات أمرا النبير لله وعده. النبير كله لله. ولكن الملك وعظمة الملك سويدوا جنودا. فهم جنود الله. الذين يفعلون بأمره. وليس لله منهم حاجة. وهو قادر ان يدبر من غير واسطة لكن اباة المجد وعظمة المجد اقترض ان يكون هناك جند للملك يرسلهم فيما يشاء يرسلهم لما يريد من تذبيرات وأوامر يفعلونها بإذنه ولا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم من قسمات الأمر. الله ورسل الله الذين لا يحسون عبده. واللهنا لا نعرف منهم ولا من شؤونهم أكثر. وما عرضنا الله. فقد وصلهم الله في كتابه. وأنهم عباد مكرمون. ما يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إلي إله الخندوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين والمظلم قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُؤْلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَالنُطَبْ في الأرحام لها ملك يتولاها ويرعاها بأمر الله يقول صلوات الله وسلامه عليه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نقشة. ثم يكون علاقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الرحل. ثم يؤمر اربع كلمات فيكتب رزقه واجلة. وشقي هو او سعيد. يقول الملك بعد ان ينفخ الروح في الجليل يا رب من يا رب ما كذا وما كذا فينجي الله ويكتب الملك يكتب كل ذلك على جفينه فكل ما قدر عليك فهو مكتوب بين عينيك فلن يخطئك قدرك أبدا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك لي وما أصابك لم يكن ليخطئك لي طوية الصحف وجبت القلم فمقسمات أمرك ربنا بهذه الأقسام الأربع على ما يقسم ربنا بالذاريات والحاملات والجاريات والمكسبات يقسم على أن ما وعد به عبادة من بعفهم وإخراجهم من القبول أحياء. وسوقهم وحشرهم إلى داعة انكضاء ونسب المواتين لهم وإعطائهم كتبهم على ما أعصد وما قدموه وما أعد لهم بعد ذلك من صراط يمرون عليه سونا ما أعده لهم عيد مقيت او من عذاب الالف كل ذلك حق لا ريب فيه ان توعدون صادق ان كل ما وعدكم به كتابنا او وعده من غي رسولنا بانتيام بلا قومود من الحشر والنشور من السراط والحساب والميزان كل ذلك حق لا ريب فيه إن ساعة آتية لا ريب فيه وإن وعد الله حق لا يمكن أن يخلف الله وعده فوعد الله لا بد آت ان غابوا عدونا وما انتم بوحدي او السماء والارض انه لحق مثل ما انكم ظنتم ان غابوا حق وان الجنه حق وان النار حق وان الله يبعث من في القبور ان غابوا عدونا ربنا على ان وعده الذي وعد به عباده. لا بد من وقوعه. لا بد من حصوله. فهو الحق الذي لا ريك فيه. وان الدين والجزاء واكع. لا بد ان تدان بما عملت. لا بد ان توقع جزاء عملك. حتى الظرر. لن يملي الله من عملك مثقال بره ولن يظلمك مثقال بره وهذا جلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وهمئذ تحدث أخبارها وأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاكاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ياه ومن يعمل مثقال ذرة شراً ياه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن كبحثنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر المعظيم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 لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصارا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هل عملت لهذا اليوم؟ هل قدمت لهذا اليوم؟ هل عملت بما يعجه نيزانك يوم القيام؟ هل عملتك بما يطمن أن تكون حسناتك أغلب من سيئاتك؟ ألم تسمع قول الله؟ فمن فقلت موازينك فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنما قالدون ما لك لاهن ولاعب وأعمالك تحصى عليه على عملك. لماذا تسرب بالشرق? وتنقص من الخير. لماذا تقوم الى الخير كثلان? وتقوم الى الشر نشيطا عجيان. لانك لم تحاسب نفسك. لو حسبت نفسك قبل ان تحاسب ما الى الخير لتضمن النجاة. يضمن النجاة يوم القيامه يوم تطيش الموازين وتخف الموازين وتقول يا لي بس قال لي يوم قد احداثي او شيء تاله حتحتاج حتحتاج يوم القيامه هو ميزان الثواب ونعاب السيئات والحسنات هل الحسنات والسيئات لما برضو بطي خطر انا لدي عايز مسكال ذرة وعايزني تقعي الحزنان با انت محتاجي مسكال ذرة ويانا ضيعت نساقين ضيعت على نفسك يا مسكين نساقين انا خبشين لسانك وانت بتستعملوا في الشر طول النار في الريبة الناس والسخرية من الناس وبعدين فيه تذكر الله يلاقي لسانك فيه والعيال لتأقل الشيطان الذكر على لسانك مع أنك إنا لو ذكرت الله بها مخلصا ربما نفعتك هناك ربما أدقلت ميزانك هناك يقول صلوات الله وسلامه عليه كلمتاني خفيفتاني على اللسان فقيلة تاني في الميزان حبيبتان الى سبحان الله وبحمده سبحان الله العبيد هاي كلمتين هم قفات قوين ولكن الشيطان الشيطان صرفنا يبقل أجسنتنا عن الذكر ويملق قلوبنا بالغفل لا توجده دائما انتبه يا عبد الله فإنك مسؤول لن تخلق عبطا ولم تترك سنة لن تنسؤول أمان الله عن كل ما قدمت يباه ولن يمسعك حين ذا لا ولد ولا والد ولا سنة ولا طلب ولا أخذ بس أفضل المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ بدهم يومئذ شأن يبنيه ولا تزروازرة وزر أخرى وإن تدعو مسغلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا دي الرجل امراض هو محتاج لي حاجة بسيطة على زمتاع الميزان بتاعه يقول لها اي زوج كنت لكي تقول لها يا سلاة نحنا الزوج ما خلاتي حاجة عن نفس اللي اما جيبته وعمل بلي وخلطي اللي اتوقي لها النهاردة محتاج ميزاني لمسكذر سلو وليل طب انا لو ادتها لك يمكن ميزاني يخفى انا راه انا ادتها لك ازاي حتى حتى نسقال تسرر سيشح عليك ابوك منه سيشح عليك ولدك منه ستشح عليك دوجتك وابوك منه لانها تخشى ان يخذ فميسانها لو اعطتك الان عليك نفسك يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاسد عن والد لشيئات قل لا واحد الله حمد فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اقول هذا واستغفر الله لي و لكم من الحد محمد فلستعيم فلعوذ بالله من جرور أن وسيدات أعمالنا إنه من يهده الله فلا أهد إلا له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله من الله فهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده الرسول أن ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال عليكم يا عباد الله نرسيكم ونرسي بتقوى الله بتقوى الله إن التقوى هي تفينة النجاة هي سفينة الخلاص وققوى الله في السر والعلانية ليس أمام الناس تبتقي الله فإذا خلوت فجرت وارتكبت ما لا يليه فهيجب أن تستحيه من الله فإنك مهما خلوت فعليك رقيب لا تظن أنك إذا خلوث لن يراك أحد ويعين الله ناظرة إليك فاستحي منه أن يراك حيث نهت وأن يبقدك حيث أمرك واستحي من الله فالله أحبه أن يستحيى منه قل له به سيدك والأولاد فكن عبدا حرق العبد ولا تكن عبد سوء لا تكن عبد سوء تخالق وتأصي وتفجر فإنك ناقل سيدك وهو محاسبك إنك تتمرق في نعم الله ولا تتمرك في معاطي الله إن الله عليك لا تفسد فلا تكدرها بالمعصية وغيثها بالشكر وقعد الله المزيد بالشاكرين ويتأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم بالمعذاب لشديد عليكم بكتاب الله دستوره وحيه تنزيله أمره نوره فداء عليكم به أحل حلاله حليمه حرامه نخيله أمره نجي تنبه نهية اتهدوا بأخباره ووهده اقرأوا قراءة المتدبل لا قراءة الغافل الله دعوه على أمراض قلوبكم إنه البلسل وإنه الشفاء ولا تجدوا الشفاء أبدا إلا في كتاب الله ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورقمت للمؤمنين ولا نزيد ظالمين إلا خسارة وعليكم بالسنة سنن رسول الله وآتان رسول الله أدلموا السنن وأحيوها وأعملوا فيما بينكم بها فإن هي عضوه الكاسم الذي يكسب لنا معاني كلام الله وإن السنة هو الهدي الواضح أنه بلا لمسلم عنه وإن هذه السنة عمل وضلالة والعمل بالسنة حياة ونور فاهوا قلوبكم بالسلم وننرسوها فيما بينكم فالسلم هي التي تحمل إليكم عمل نبيكم وأقوال نبيكم وسلوك نبيكم وأخلاق نبيكم والله أمركم أن تقتلوا به في قوته وفي عمله وفي شأنه كله لقد كان في رسول الله أسوة حسنة وأهل يا عباد الله متحيا قلوبكم وهم تموتوا القلوب السنة والذين يشرع اهلها بيض وجوه يوم القيامه والكفار بالسود هو الذي الذين الوجوه يوم القيامه ان الذين سودت وجوههم كفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وامن الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون سنضرب الحوض على رسول الله إلا إذا أحييتم سنة إلا إذا أقلتم شريعة إلا إذا ملذقتهم بهديه فخير الهدي هديه وخير الطريق بطريقه اللهم افرموا من إلا ومؤمن اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وفرموا ولا عيباً إلا سترتك. ولا همّاً إلا مريتك. ولا ديماً إلا قضيتك. ولا مريضاً إلا عافيتك. ولا بعيداً إلا قربتك. ولا مقطوعاً إلا وصلتك. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعاً. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا جثناباً. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين. اللهم إنا برضاك من سقطك. وبعفوك من عقوبتك. ونعوذ بك منك سبحانك. لا نفسي تنان عليك انت كما ليت على نفسك. اللهم رضنا وارض عنا. اللهم اقر لنا ذنوبنا وإسراقنا في أمرنا وثبت أخجامنا وانصرنا على الكون الكافرين اللهم وفق لات الأمر منا كل فيه خير البلاد والعداد وأنهبهم السباب والرشاة يا أحمد الواحد الله يأمر بالعدل والإكسان وإيثائد الفردة وينهى عن الفحشاء والمنكر والقبط يعظكم تعلنكم تذكرون وآدم الصلاة